فاقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا بيلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين